بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع تنين لله الأمر من قبل ومن بعد.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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل متمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكث منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها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 وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْذِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْقَلْقَةَ مَا يُعِدُهُ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِتُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُلْهُمْ مِنْ شُرَكَاءِن شُبَاعَ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَبِريٌّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَيْهِ يَتَفَرَّقُونَ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 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فلتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله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 كل حزب بما لديهم فرحون وإلى مسنا تضرون دع ربهم مربين إليه ثم إلى إذا أداقهم منه رحمة إلى فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يزركون وإذا أدقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلطون أولم يروا أن الله يبتط الرزق لمن يشاء وَيَقْدِرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يؤمنون فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وما آسيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من تركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي يعمل الذي عملوا لعلهم يرجعون.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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُتْهُ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُنْزِلَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتفير سحابا فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوجق يخرج من خلاله فإذا أصاب به مَنْ يشاء من عباده إلى هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله